فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ مُكِثُوا إِنِّي آنَسْتُنَا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 فلما أتاها مِنْ من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف يا موسى اقب بالولاة خف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا آمنا غير سوء واضمم إليك جناحك من الله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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بيتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما علمت لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامان قال طين فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى الهه موسى واني لا اظنه من الكاذبين واستكبر وجنوده في الارض بغير الحق وَظَنّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يَرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وجعل ما هم ائمه ان يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيٍّ قَوَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ ناذينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم نذير بن قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت أيديم فيقولوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فألم ما جاءهم الحق من عند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 129. سبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين